قال يحيا سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال لعم ويتحر المريض حين يرمى عنه فيكبر فيكبر وهو في منزله ويهرق دما فإن صح المريض في أيام التشريخ رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا يأتي لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر هل يرمى عن الصغير والمريض فأجاب رحمه الله نعم يرمى عنهما ويتحرى المريض وقت رمي أو وقت الرمي عنه فليكبر هذا الخبر عن مالك له جانبان الجانب الأول النيابة في العبادة رمي الجمار جزء من مناسك الحج وهي عباده بدنيه الحج من حيث هو عبادة تجمع بين البدني والمال والعبادات في مجموعها ثلاثة أقسام قسم بدني محض كالصلاه والصوم وقسم مالي محض كالزكاه والصدقات وقسم يجمع بينهما وهو الحج والجهاد واتفقوا جميعا على أن العبادات المالية تجوز فيها النيابة باتفاق بل ويجزئ عمل الغير عن الشخص والعبادة البدنية يختلفون فيها هل ينوب أحد عن أحد وهل يجزئ عمل أحد عن أحد أم لا؟ وتقدم بحث هذه المسألة مطولا فيما ينتفع به الميت من عمل الحي أما الصوم فجاء عنه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه والبحث في هذا متقدم أما الحج فلاجتماعه على النوعين مع اتفق الجميع على جواز النيابة في الحج وأن من مات ولم يحج حج عنه غيره من عجز عن الركوب أو السفر فإنه يحج عنه إلى غير ذلك وهذه إذا كان الحج في جملته تصح فيه النيابة ففي الجزئية عنه من باب أولى والصلاة التي اختلفوا فيها لكونها بدنية لم يختلفوا فيها ضمن الصلاة لأن من حج عن غيره سيطوف بالبيت ويصلي ركعتي ليش الطواف وهذه نيابة عن الغير صحت باتفاق وأجزاء فهنا المريض والصغير الصغير من حيث هو إذا قلنا بجواز النيابة عنه في الحج أو بادائه للحج جواز حج الصغير يستلزم بدلالة او يقتضي بدلالة الالتزام انه سيفعل عنه ما لا يقدر فعله. وحج الصبي او حج الصغير باتفاق المسلمين لما جاء في حجة الوداع من ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وفد او ركب فلما علموا أنه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة طفلها في محفة على يدها المحفة شيء من الجلد أو من الصوف أو من الخرق أو شيء يرفع فيه الطفل حتى لا يتحودوا بإيه ظهره على يدها قالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ معناها أنه طفل رضيع صغير قال نعم ولك أجر ومن هنا اتفق العلماء على أن ولي الصغير يحججه ويحافظ على محظورات الإحرام من، فإن وقع الصغير في محظور من محظورات الإحرام فعلى وليه ومن مال الولي بحيث لو كان الصغير هذا يتيما وفي حجر وليه عمه ولا أخوه الكبير ولا أمه ولا أي أحد من أقاربه تولاه واخطا أو احرم له بالعمره متمتعا ولزمه هدي فالمال كل المال في حق الكبير وليس في حق الصغير لان الصغير ما وجب عليه الحج ولا للكبير اذا ما دام الاجر للكبير الكبير يتحمل غرامته اذا هذا الذي سيحج وهو صغير لن يستطيع أن يرمي الجمال لن يستطيع أن يسعى يحتاج من يحمله لن يستطيع أن يطوف لابد من يحمله إذن جواز الحج به ابتداء يقتضي ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا فإذا جئنا عند الرمي عن الصغير نعم يرمى عن الصغير ولكن يقول الفقهاء في التفصيل لكي يرتبط الصغير بالعمل القائم به يحمل مع وليه إلى موقف الرمي ويأخذ الحصاة ويضعها في كفه كما يضع فيها القرش والحلاو ثم يأخذها منه من كفه ويرمي به وإن استطاع بيده ويرمي بها من قريب فلا مانع يتمرن من صريخ ولكن إذا كان في الزحام وهو الكبير بنفسه يحتاج من يرمي عنه نحمله الصغير معه يتلف هناك يخليه في خيمته والصير ليس عليه تكبير لأن التكبير عبادة بدنية ليس مكلفا بها أما المريض المريض على قسمين مريض من البداية ومريض مرض طارئ عليه المريض من البداية يجلس في بيته ويحجج عنه كما جاء في المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريدة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا والشيخ الكبير لعجزه يشبه الشاب في مرضه أخشى إن أنا ربطته على البئر أن يموت لا يقوى على الراحلة وأخشى إن ربطته عليها يتلف قال أحج عنه قال عنه. فكذلك المريض الذي وجبت عليه فريدة الله في الحج وخرج من يحج عنه إذن هو في بيته ما له شغل في هذا ولكن المريض مرض طارئ خرج بعافيه ولكن جاء وقت الحج من عرفات لمزلفه من الزحمة ضربه شمس مغص أي حاله حادثه ان يكون منعه أن يحضر ويباشر رمي الجمار بنفسه هل يترك الجمار ويهدي عنها او ينيب عنه من يرمي عنه اذا هذا هو محل البحث الصغير والإيش والمريض الذي حضر الحج وأناب عنه من يرمي عنه لعذر المرض يهمنا في هذا قول مالك رحمه الله ويتحرى المريض يتحرى ايش وما فائدة التحري ذهب النائب ليرمي عنه الجمار تعال انت حترمي الساعة كم انا حاخج من هنا وأول زوال الشمس على ما هو الوقت الفضيلة عندما تزود الشمس أبدأ في الرمي فهو باقي كم على زوال الشمس باقي نصف ساعة طيب ذهب وليه نائبه وهو جالس في خيمته ينتظر هذا وقت التوقيت للرمي إذن كلمة يتحرى التحري والحرير إنما الدقة في الشيء حرر المسألة صفاها من شوائبها يحاول أن يتفق مع الذي سيرمي في الوقت قدم أو أخر شيئا ما ليكبر وهو في خيمته على أنه لو كان بينهما تليفون وهذا عند الجمعة قال يا فلان أنا الآن أبدأ الرمي واحد هذا يقول الله أكبر لو قدر هذا يعني فإذا لم يمكنها لم يقدر هذا فهذا الذي في خيمته يتحرى لماذا يتحرى ليكون المريض بمرضه والعاجز عن العبادة بنفسه ببدنه مرتبطا بقلبه بشعوره بأفكاره مع الفريضة مع العمل مع الواجب الذي يؤدى عنه ما هو يقول أنا خلاص ابننا عنه ونام كأنه لم يستشعر عملية الرمي ولا بشيء لكن حينما يقول مالك رحمه الله يتحرى كأنه منذ أن فارقه النائب ليرمي عن مشتغل البال متعلق القلب بأداء هذا الواجب الذي عجز عنه ببدنه فإن عجز ببدنه وهيكله لن يعجز بإيش بقلبه وأفكاره مع صاحبه ليكون على صلة بالعبادة وذلك قالوا ايضا في الهدي يسوقه صاحبه بعض العلماء يرى ان من ساق هديا وهو جالس في بلده وتقدم هذا البحث في الهدي لو انك في بيتك ارسلت هديا ابالغ الكاب هدية انت ما حجيت لكن حج البعير وارسلت الهديا ارسلت الشات وذهب بها نائبك كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وفتلت قلائده بيدي وهو جالس في بيته هذا قبل الفتح مكه وقبل الحج يقول الفقهاء على الذي بعث بهديه يتحرى نحر الهدي ثم يحلق شعار لا يحلق قبل مدام بعث الهدي هذا عند من يقول من أرسل هديا لا يأخذ من شعره شيء وإن كان حديث عائشه تقول فما حرم عليه شيء كان حلالا يهمني بس التمثيل بإيش يتحرى ليكون الشخص الذي منيبا عنه مرتبطا بفكره وبقلبه بما أناب الغير فيما وجب عليه هو وان تقدم تكبيره في خيمته على رمي صاحبه هل يبطل هذا الرمي؟ لن يبطل واذا تاخر واذا نام ولم يتحرى ولم يكبر هل يبطل الرمي ما يبطل عنه الرمي يهمنا هذا التحرى ثم يقول مالك فان صح المريض فان صح المريض في ايامه التشريق التي هي ايام الرمي فعلى المريض أن يتعافى يذهب وإيش؟ ويرمي عن نفسه. طب فات الذي فات بالاصاله ولا بالنيابة؟ بالنيابة. مطلقة ولا لعذر؟ والعذر باقي ولا زال؟ إذن إذا زال العذر بطلت الإيش؟ النيابة وإذا بطلت النيابة انهدم ما بني عليها. لانها اصبحت نيابة ايش باطلة وصاحب الحج موجود كمن تردأ وصلى طلب الماء فلم يجده الى نصف الوقت وتعب ما حصل الماء انتقل من الماء الى ايش الى التيمم تيمم وصلى بعد عشر دقائق جت الماء والوقت باقي في ثلثين الوقت الجمهور على أنه إيش؟ يتوضأ ويعيد ليش؟ الصلاة لأن صلاته وقعت بتيمم لعذر وعدم الماء طبعا فيه جانب تاني في الركن التاني بيقول الصلاة قد انتهت من شغل اصبت السنة والتاني لك الأجر مرتين كما يقول الاصوليون والشأن لا يعترض المثال يعني في هذه القضية التي أوردها مالك فإن تعافى المريض والوقت باق للرمي تعال ودي الواجب اللي عليك طيب ما نجيب ناجب لا أنت جيبته والوقت باقي جيبته لعدره أن تؤديه بنفسك الآن وعلى هذا إن لم يتعافى حتى خرجت أيام التشريق، واليوم الرابع قال أنا خلاص متعافي أنا اروح أرمي هل هناك وقت للرمي ولا انتهى وقته انتهى وقته متعافي ولا مريض ما في فايده الان الوقت ليس وقت رمي خرج وقت الرمي طب النيابة انتهت بامرها هل في النيابة دم ام لا ثم يقول مالك تعافى ايام التشريق رمى وعليه دم الدم ليش ما دام في ايام ليش الاداء مالك يرى تأخير الرمي في وقته المحدد لكل زمن أن فيه إيش ولكن يبين الباجي رحمه الله من أهم شراح الموطأ هذه القضية عن المالكي وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أطال الكلام في هذه المسألة على ما سيأتي في قضية صفية وزوجة ابن أخيه أو ابنة وقت الرمي وقتان وقت أداء ووقت قضاء هذا قسيم الملكية. وقت الأداء كل يوم بيومه ووقت القضاء عموم أيام التشريق لعموم الجمرات مرة ثانية وقت الأداء عند الرمي قسمين جمرة العقبة قسم مستقل الجمار الثلاث في الأيام الثلاث هذا قسم مستقل فيوم فرق وقت رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر إلى غياب الشفق عند الملكين هذا وقت أداء وقت إيش؟ أداء وقت قضاء بقية أيام التشريق الجمرات الثلاث الأولى الوسطى العقبة في الأيام التي بعد العيد وقت الأداء من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس إلى فجر اليوم الثاني على خلاف في الأداء إذا قلنا من بعد الزوال إلى الفجر يعني الليلة تابعة لهذا النهار هذا وقت أداء وقت قضاء بقية أيام التشريق فمن فاتته الجمرة الأولى أو الثانية أو اليوم الأول من أيام التشريق حتى جاء اليوم الثاني فاته وقت الأداء بقي عند وقت القضاء ولا لا بكرة بعد بكرة عند يكون قضاء بالنسبة إلي فإذا أدرك الإنسان الرمي في وقت الأداء فلا إشكال ولا شيء عليه إذا لم يدرك وقت الأداء وأدرك وقت القضاء الأئمة الثلاثة لا شيء عليه والمالكية يقضي في وقت القضاء وعليه دم هل تقوله الآن ولا لا والله أنتم كيفكم؟ مما يرد على المالكية في هذه النقطة التي خالفوا فيها الجمهور يقولون واذا خرج وقت القضاء ولم يكن رمى يبقى فيه تدارك للقضاء للرمي إن ان فانسا ترك الرمي بالكليه لم يدركها وقت الأداء ولم يقضيها وقت القضاء وخرجت ايام التشريق عليه رمي العش اليوم الاخير فات الوقت ولا لا اداء وقضاء ماذا عليه دم واحد ولا اثنين عليه دم اذن هم سووا بين من رمى وقت القضاء ومن لم يرم بالكلي يبقى هذا صحيح هل يستوي انسان تدارك ورمى وقت القضاء تقوله عليك دم طيب ما انا بالكلي وخرجت الايام عليك واحد دم يبقى ايش الفرق بينهم يبقى الاصح كلام الجمهور ولا الملكية خلينا مع الجمهور بس نعم على هذا يا اخوان من أناب عنه من يرمي عنه الصحيح عند الجمهور صحة النيابة ولا دم على من أناب سواء كان في جمرة العقبة ولا في جمرة الجمرة الأخرى ونحن لا أطمع الملكي الشخص الذي ينيب عنه من يحج عنه الحجب كامله يحتاج إلى هدي في كل نسك لأن فيه نيابة الحجب كامله لا تلزمونه شيء. اناب من يحج عنه قلتم جزاك الله خير وسقطت عنك الفريض ليش تيجوا في الرمي وتقولوا من أناب عنه وإيش في الرمي عليه دم ليه ما قلتوش في الطواف عليه دم في السعي عليه دم في, في عرفات عليه دم كل المناسك والأركان ياديها بالنيابة ولا تلزمونه شيء تيجوا في الرمي تقول عليه دم ليش اذا لا نص فيها وهي اجتهادية وجزاهم الله عنا خيرا نعم يذكرنا الأخ بقضية يا إخوان وهذا من تقصيرنا نسيانه فاتنا علينا مالك رحمه الله يقول إن المريض الذي أناب غيره ليرمي عنه يتحرى رمي نائبه ليكبر يبقى مرتبط مع النائب ولا لا الأخ يذكرنا بجماعه عصر مكوك الفضاء وانفجر نسأل الله العاف والعاف يتمارون ويتباهون بأنهم قضوا الحج في يوم يأتي بطائرة من أي جهة من العالم في يوم تسعة صباحا وينزل في جدة وسيارة منتظرة والله لكبتر تنزل في عرفات وانتهى من عرفات قال الباقي وجبات فيها دم فيها دم ويرجع بالدماء إلى بلده المسألة ما هي مثل ما يقول العوام سلق البيض مناسك وحكم وأحكام فإذا كان مالك جزاه الله خيرا والله في هذا يتحرى من ينيب عنه من أنابه ليكبر وقت الرمي ويصادف ارتباطه معه يقول ميجين سيقول أنا عجلان نحن نرفق قليلا ونقول العجلان على قسمين العجلان قسمان شخص لا اختيار له وشخص اختياره بيده انسان مرتبط بخدمة رسمية وامره ليس في يده ويجبر على المغادرة نقول له لا اترك هذا العمل الضروري وخليك عشان ترمي الحصى ولا نقوله في امان الله وتقبل الله منا، ونحن حنقوم عنك نقوله في امان الله ولكن عليك دم المبيت لان المبيت نسك مستقل والرمي نسك مستقل لكن انسان عدلان لا والله مكه ما فيها كل منها وسخه منها زحمه منها ما في مكيفات منها ما في كذا وأراد ان ايش يعني خرج من منها رغبه عنها وعدم الصبر على نسقها يبقى هذا باختياره ولا لا هل يكون زي هذا الذي اضطر الى ان ينيب عنه لا واعتقده شخصيا لو رجع إلى نفسه وإلى ما فاته من إحكام عمله وملامسته بنفسه ومشاركته المسلمين في هذا التجمع وفي هذا التوجه إلى الله وفي الوقوف بالدعاء بعد الجمره وفي إعلانه بسم الله الله أكبر إرضاء للرحمن وإرراما للشيطان لعرف أنه فاته شيء كثير إذا الكلام هنا في من إيش المريض مريضة اما غير المريض فليس له ذلك ويلحق بالمريض ممرض المريض يعني او الذي يلحق حاله كالشيخ الكبير بالعجم المراه الثبطه التي لا تستطيع كل هذه يلحق بيش بالمريض